كنت مسعار حرب كلما خمدت أضرمتها باقتداح البيض في القلد أميم نزلت الأقراني أحسبه فرئيسي فهم مني على وجري أمضي على الأولى سيل وأقدم في الأيجائي من أجري ولست وهو أبلغ المجد في رفاي وللعولة دون حظم البيض والأسري قد كنت مسعار حرب كل ما خمدت قد باقتداح البيض في القلال أميم نازلت نفسي مني على وجدي امضي على الهول من ليل واهجم من سيل واقدم في <تصفيق> الايجاي من اجري ولست اهوى بلوغ المجد في رفعي ولا العلا دون حضن البيض